الآن أنا لها تعود وتحس أركان الوجود الآن أنا لها تعود وتحس <بس> الوجود الآن <تعود تصفيق> <آرة> أنا لها تعود <hindsight> أركان الوجود آن وتهوز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهوز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهوز أركان الوجود سيخطوها عزم الجنود سيخطوها عزم الجنود على من ترفرف فيه لن على فيه لن نقشاً على وجه السيف وعلى جبه المجرم نقش على وجه وعلى على جباه المجرمين أن جنود المسلمين أن جلود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن هن لا لن هذا من المن لن نستذل ولن هن لا لن نهاب من المن إن إليهم زاحف إن إليهم زاحف بعمائم له بعمائم بعماء لهم الكفن بالخير تصهل الرعود من فوقها نسل الأسد بالخير تصهل الرعود من فوقها نسل الاسود سكبت الدماء حبا وجد سكبت دما حبا وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن لا يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد لان يطول بهم أمد اليوم أو ان طالت سترى جموعهم بدت سترى بدت واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن